بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتِ الْأَعْنَاقُ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَئُوفِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱسْلُقِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ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 من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين 110. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 فألقى عصاه فإذا هي تعبال مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 نهو لك بحكم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم قالوا لا ضير إننا إلى ربنا مقلوبون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 أرسلت الرعون في المدائن حاشريد إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا ضائب وإنا لجميع حاذر فأخرجناهم من جن 126. وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل 128. فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 116. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي لا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أذلي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرود؟ فكُبِكِبوا فيها هم والغاوود وجدود إبليس أجمعود. قالوا وهم فيها يختصود. تَالَ اللَّهِ كنا لفي ضلال مبيد إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 قَوْمَ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا 119. فألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباطن. إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنَامٍ وَذَنبٍ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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّفَ الثَّمُودُ الْمُرْسَلِيدِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ صَارِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ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 وَنَخْلُ قَلْعَهَا حَذِيبٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِعُ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المُسحَرِين ما أنت إلا بشر مثلنا ف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 أخذكم عذاب يوم النعيب، فعقروا فاصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك 119. فك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عَلَيْهِ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 114. بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا مِنَ لتكونن من المخرجين 116. قال إني لعملكم من القالين 117. من 114. فنجيناه وأهله أجمعين 115. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُزَرِّدِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمِ كَذَّبَ كذب أصحاب الأيكة المرسلين 112. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 113. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصطاس المستقيم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 أعلم بِمَا تعملون، فكذبوه فأخذه معذاب يوم الظلمة. إنه كان عذاب يوم النعيب. إن في ذلك لا يتوه وما كان أكثرهم مؤمنين. وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَاللَّعْزِيزُ الرَّحِيبُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِجِرُوحٍ الْأَمِيبِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَفْكُلْ لَهُمْ آيَةً إِن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ان يرووا العذاب الأليم فياتيهو باغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن مذرود اف فيعذابنا يستعجلون افر ايت انما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 117. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين 118. وأنذر عشيرتك الأقربين 119. جناحك لمن اتبعك من المؤمنين إِنَّ عَصَاكَ فَخُذْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّ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 صالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون